ثبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما له وما كسب سيصلنا رضا تلهب ومرأته حملت الحطب في جديها حبل من مسد